اثنان استمع إلى الحوار وأعده ثم اكتبه في دفترك السلام عليكم وعليكم السلام كيف حالك؟ بخير الحمد لله وكيف حالك أنت؟ شكرا وأنا بخير ما اسمك؟ اسمي عمر وأنت ما اسمك؟ اسمي حسنية تشرفت بمعرفتك فرصة سعيدة إلى اللقاء مع السلامة